السلام عليكم ما شايحنا الصوت واضح الصوت واضح الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في, ونكت في قلوب أهل القويان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا صردا صمضا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحفدا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صبرا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ويوت النذا وليوت العذا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعد الناس غدا طبعا هذه مقدمة كتاب كتح الباري أستهل بها حديثي وأتكلم بإذن الله تعالى معكم في دردشة مثلما هو حادث إلى أن يأتي فضيلة الشيخ نتحق عشر نفعنا الله تعالى بعلمه وأقول وبالله التوفيق عن باب الإخلاص في طلب العلم او الاخلاص في كل الأقوال والأفعال اللهم ارزقنا إياه يا رب العالمين إن الاخلاص عليه مدار قبول الأعمال فلا يقدر الله تعالى عمل أحد طالما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 مبني عليهما قبول الأعمال وهما أن تشرك مع الله عز وجل أحدا وأن يكون موافقا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فأي إنسان كما تكلمنا في اللقاء الماضي بالأمس وقلنا أن له في أقاعته حذود أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس في قاعده حدود لأن الله عز وجل إذا أمر بأمر يعلم تمام العلم أنها فإن العبد عذرا الصف كمبيطة فإن العبد يجب عليه أن يقوم بتحقيق شرطي الاخلاص وشرط متابع وقدمنا الى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا اين عمل الذي قمت به اين صلاتي اين زكاتي اين حج اين اداء الصلوات الخمس اين صلاتي بالليل لم تحقق الاخلاص حتى مع نفسك بمعنى انك قمت بالليل وظللت ساجدا وراكعا لله تعالى فكان من المفترض عليك أن لا تتكلم بالنهار وتقول اندارح كان فيه تجلي وغير تطول الليل وصلي إلى أن الفجر لا يا أخي هذا هذا أيها الأحبة في الله انما هو بمعنى المرآة نسأل معذرة أيها الأحبة الله السوق برقويج ذا في عجاله من حول حديث عن الاخلاص وهو معلش يا سيدنا حديث تفرده به سيدنا عمر بن الخطاب فهو حديث عمده اولادي عليه عمده اعمال الاخلاص وهو حديث الأعمال بالنيات حدثنا الحميدي يقول الامام البخاري حدثنا الحميدي عبدالله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إدرائم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص التي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث يويل لك ماذا النية في الإسلام أو في الأعمال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا, ولا عمل يقبل لا عمل يقبل بدون نية او كما يقول أحد الحكماء إنما العمل بدون النية لا ينفع لا يحضر من قول الحكيم ولكن المعنى واضح ان الأمر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصد بروحه يجي رب تمام ولا لا? احد يرب علينا الصوت واضح ولا مش واضح? الحمد لله. طبعا قبول الاعمال كما قلت في مقدمة الكلام يرتبط بالاخلاص. والاخلاص لا يتحقق بدون النية. فالإنسان عليه أن يعقد في قلبه أن يقوم بعمل ما إنما الأعمال بالنيات إنما كما يقول علماء اللغة آداة تفيد الحصر والتمام أي هذا العمل أو قبول الأعمال لابد أن يكون بالنيات النية كما يقول أهل العلم محملها القلب والتلفظ بها من البدع التي يقول النبي صلى الله عليه عنها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النوم فالبدعة هي أمر مخترع في الدين أنا ما فعلت هذا الأمر إلا لأني, إلا لأني محبا في العبادة كما تعلموا ان الانسان ياتي الى الصلاه او ان عقد قلبه انه سيصلي فرض كذا مثلا هنصلي صلاه الظهر فالمؤذن اذنا لصلاه الظهر فما ينفعش ان انت تقوم من مكانك من مكانك ثم تدخل إلى الصلاة وتقول نويت أصلي الظهر أرض لأن من خلفك يعلم ماذا تفكر وماذا يجول في خاطرك فتدخل إلى الصلاة وتقول الله أكبر رمي. لأن النية هذه لها قرائم وهي القرينة التي للصلاة الوضوء فأنت تعضت بقصد أن تصلي والمؤذن أذن لفرض الظهر مثلا فكل هذه قراء تفيد أنك ما قمت أو ما أتيت إلى المسجد إلا لآداء فريضة الظهر فلا يجوز لك أن تتلبظ بالنية في هذا الوقت بل عليك ان دخلت إلى الصلاة فلتكبر الله أكبر وتصلي الفرض الذي هو حاضر هذا الذي لابد عليه أن يكون أما أنت أن تقول غير ذلك فتكون مبتدعا نسأل الله تعالى أن يجلبنا الخطأ يا رب العالمين وأن يرزفنا الإخلاص في القول والعمل يبقى إنما, النية إنما الأعمال وبالنيات إن أداة تفيد الحصر والتمام فكل الأعمال مبنية على النية إنما وإنما لكل مريء ما نوى إن نويت خيرا أجرك, أجرك الله تعالى على الخير وإن نويت ذلك والله تعالى يعطيك كما تعلم على نية كل إنسان مرؤون بعمله والذين يغزون الكب أحبابنا الرجل يبعث